بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون عني رسول الله اليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل بَنِي بني إِنِّي رَسُولُ رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا شحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى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 كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصا الى إلى الله قال قال الحواريون نحن أنصر الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا, فايدنا الذين آمنوا اصبح و